بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم محبة الكرام إلى حلقة جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عبواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قبة في بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلته فأهلا ومرحبا بكم حياكم الله أستاذ فيصل وحيا الله وإخوة جميعا وصل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق اللهم امين وصل بنا الحديث في تفسير سورة الطور الى قول الله تعالى وامددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم في هذه الآيات تستكمل تلك الفضائل لهؤلاء المؤمنين نسأل الله عز وجل أن نكون إياكم منهم في بداية هذه الآيات قول الله عز وجل وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون الحديث عن التقديم والتأخير في هذه الآية ثم ما أعد الله عز وجل لأولئك في جنات النعيم الحمد لله وبعد والله جل وعلا ذكر في الآيات التي قبل قوله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم ثم هذا الذكر من تعدد ما آتاه الله جل وعلا لأوليائه قطع بقول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ثم عاد الحديث يستأنف ما أعده الله جل وعلا لأهل طاعته فقال جل ذكره وأمددناهم فكأن هذا يشعر أنه لما ارتفع بعضهم إلى أعلى أي ارتفع مقام الأبناء إلى مقام الآباء ناسب أن يبين أن الزيادة في العطاء بقيت فقال الله جل وعلا أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون أما التقديم والتأخير فإن اللحم في الدنيا به قوام البدن والفاكهة إنما تؤتى للتلذف ولما كان المطعوم في الجنة لا قوام للبدن به إذ لا حاجة له قدمت الفاكهة فقال الله جل وعلا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون والفعل يشتهون جاء به بصغة المضارع لأنه يحتمل التجديد وهو يحتمل معنيين آخرين إلى التشديد المصاحب له دائما المعنى الأول أي لا حاجة لي أن عن مرادهم فمجرد أن يقع الاشتهاء في القلب يقع وصول المراد إليهم والأمر الثاني أن جميع طعام أهد الجنة مشتهى مرغب إلى النفوس لا يوجد طعام في الجنة لا تشتهيه نفس قال ربنا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها أي في الجنة والتنازع التجاذب هو لفظ يطلق هذا الفعل على حال الناس وقت الشراب. قال القائل نازعتهم قضب الريحان متكية وقهوة مزة الراوق وخضلوا وهو لفظ معروف يتنازعون فيها كأسا ما يكاد يطلق الكأس إلا إذا ملئ بالخمر غالبا لا لغو فيها ولا تأثيم اللغو يصاحب حديث أهل الخمر في الدنيا من لغو الحديث ما هو معروف وربما وقع من بعضهم أن يتبرأ من أبيه وأمه أو أن ينال صاحبه بأذن في قوله فاحشة، وهذا منتف أن خمر أهل الجنة وقال الله جل وعلا ولا تأثيم فلريب أن أصحاب الخمر في الدنيا ينالهم من الإثم ما ينالهم لأن الخمر هذا بالله أم الخبائث لكن هذا كذلك منتف في الآخرة بل هي من أعظم ما أطيبه الله جل وعلا لأهل الجنة ذلك أن أصول الأنهار في الجنة أربعة انهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل وقد جاءت مفصلة في سورة محمد قال الله جل وعلا يتنازعون فيها كأسا لا لغون فيها ولا تأثيم لا يكاد يجمل ويكمل الخمر في الدنيا إلا بالسقاه والخدم وكذلك كل مطعم من مشروب ولهذا قال الله جل وعلا ويطوف عليهم حافين بهم محتفين بهم غلمان لهم غلمان مفردها غلام وهي تطلق لمن راهق وتطلق على غيره كما في حديث المعراج أن موسى عليه السلام قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا على رأس الأربعين لكنه لفظ أحيانا ينتابه من الاستعارة والمجاز ما ينتابه على التوسع المعروف في كلام العرب فقال الله جل وعلا هنا ويطوف عليهم غلمان لهم ولم يقول غلمانهم قال بعض أهل العلم في تفسير هذا أنه لو قال غلمانهم بالإضافة لربما أشعر أن الغلمان الذين يخدمون المؤمنين في الدنيا يظنون أنهم هم أنفسهم سيكونون خدما في الآخرة فربما أنفوا كيف يكونون خدما في الدنيا وخدما في الآخرة ولا أن هذا غير مقصود ولكن الغلمان الذين يخدمون أهل الطاعات في الجنة إنما هم غلمان خلقهم الله جل وعلا تكرمة لأولياء الصالحين وعباده المتقين وقد دلت آيات أخر كما في سورة الإنسان على أنهم باقون على سن المعينة ذلك أن الغلام الذي يخدم في الدنيا وإن قرت به عين صاحبه وسيده إلا أنه لا يلبث أن يكبر ويشيب فيأتي بغلام آخر ولهذا قال الله جل وعلا مخلدون في سورة الإنسان ليس معنى مخلدون أنهم لا يموتون فهذا معروف أن كلنا من في الجنة خالد لكن مخلدون أي سنهم لا يكبرون عنه قال الله جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم كأن للتشبيه أي أحد أخوات إن المعروفة كأنهم لؤلؤ مكنون لؤلؤ الدر مكنون صفة لها ومكنون تحتمل المقصود بها المصون هذا واضح لكن هل هو مصون في الخزائن أو مصون في الصدف إذا قلنا إنه مصون في الصدف فيصبح وجه الشبه الرطابة والنداوة وإذا قلنا إنه مكنون في الخزائن فالمقصود أنه نفيس غال له قدر عند أصحابه وإذا احتمل الآية والعلم عند الله ربنا جل وعلا يقول بعد ذلك فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أي يبقى على ما أنت عليه وهذه الآية وأضرابها يختلف العلماء دائما فيها هل هي منسوخة بآية السيف أم غير منسوخة قال الله جل وعلا بعدها وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون لما ذكر متاعهم في شرب الخمر والطعام والفاكهة ذكر متاعهم في الحديث لأن الإنسان إذا وفق أن يكون له أقران يتجاذب معهم حديثا نيرا يانعا نافعة كان ذلك أمتع لنفسه وروحه فكما تقوم حياة الأبدان بالطعام والمأكل الطيب تقوم حياة الأرواح بالحديث الشيق فقال الله جل وعلا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هم الآن غبيون فريحون بما هم فيه من عظيم النعمة وتمام منه فأخذوا يتساءلون من حقهم كيف أصبحنا إلى ما أصبحنا إليه فبينوا أن الفضل كله لله وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل, أي قبل هذا الحال متى في الدنيا وقت دار العمل في أهلنا رغم أننا بين أهلنا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا إلا أن مصاحبتنا للإشفاق باقية والمعنى في قوله جبل وعلى مشفقين قال النسفي رحمه الله أرق القلوب من خشية الله وهذا من أجمل الكلمات المعبرة عن معنى الإشفاق وقد يقال إنه هو الحذر مع الترحم الحذر مع الترحم وقد يقال غير ذلك لكن ينبغي أن يعلم أن الإشفاق حيان يكون إشفاق على العمل أن يذهب هباء إشفاق على الوقت أن يضيع إشفاق على النفس أن تكون لغير الله إشفاق على العمر أن لا يختمر الإنسان بخير وكل هذا مما يعتري المؤمن لكن النفس إذا كانت متصلة بالله وإن كانت خائفة وجلة إلا أنها تشعر بالطمأنينة والسكينة كما أخبر الله جل وعلا قال الله هنا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فلما ذكر الله حال أوليائه ذكر نعمته عليهم فمن الله علينا وهذا من أدبهم مع ربهم ذلك أن الفضل كله بيد الله فمن الله علينا بأي شيء لم يذكر في الآية لكن المعنى من الله علينا بالهداية من الله علينا بالتوفيق للعمل الصالح فأورثنا هذا ما أورثنا من عظيم العطايا ووقانا عذاب السموم وهذا عود على بدء من أن الله جمع لهم ما بين مباشرة النعمة ومدافعة ومباعدة النقمة إن كنا من قبل ندعوه لماذا ندعوه؟ لأننا نعلم أن الأمر كله بيده وأن العمل لا يكون عملا حتى يقبله الله وأن التوفيق للعمل أصلا هداية من الله والهداية للعمل في الأصل هبة من الله يهدي الله لنوره من يشاء إن كنا من قبل ندعوه نرجوه و الله جل وعلا ذكر الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهم السلام كيف يرفعان القواعد من البيت وقال جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا فربنا تقبل منا دعاء ورفع القواعد من البيت عمل صالح هذا نظيره إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صوى الله جل وعلا كثير العسان رحيم بخلقه ومن هنا يأتي كما مر معنا في أكثر من موقف قضية أولى الدعاء يقول المؤمن اللهم من علي وقيني عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم لما ذكر الله جل وعلا نعيم أهل الجنة دعا نبيه عليه السلام إلى أن يبقى على ما هو عليه من أصل الدعوة فذكر أي أيها النبي الخاتم أيها الرسول المشتبع كن باقيا على دعوتك إلى دين ربك فذكر ينصرف التذكير أول ما ينصرف إلى هذا النعيم الذي ترجوه كل نفس عالمة بربها جل وعلا فذكر فما أنت بنعمة ربك ما نافئ بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون نخلص من هذا إلى أن الكفار اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكهانة والجنون والشعر فنزه الله نبيه عن هذا فقال في أول الأمر لماذا هو منزه لأن نعمة الله جل وعلا حلت عليه ونزلت به والنعمه هنا المقصود بها النبوه والنبوه أرفع المقامات وعلى الدرجات وليس فقط عليه صلاة والسلام نبيا فقط بل أفضل الأنبياء فإن الأنبياء يشتركون في أصل النبوه ثم يكون أولي العزم من الرسل ثم يكون نبينا صلى الله عليه وسلم في المحل الاسناء والمقام الاعلى صلوات الله وسلامه عليه فامره الله جل وعلا بأن يبقى على التذكير أما معنى قول الله جل وعلا فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر كل تلك التي قالها كفار قريش في فهذا ما نفصله إن شاء الله تعالى إن كتب الله في الأعمار بقية في اللقاء القادم نسأل الله لذلك اليوم التوفيق بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة نستكمل الحديث عن هذه الآيات شكرا لكم أحبة الكرام أن كنتم معنا في هذه الحلقة حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته